بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات المرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود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 تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حريث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء